وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إن السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرك يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أبصارهم كلما أضاء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 فَسُبْحَانَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ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 وادعوا سهداءكم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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد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 وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا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 وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في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 فقال انبئوني فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ام اسماه им فلما أباهوا بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإلَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ انك تسجد لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسق انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اتبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تستغوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواكعين أتأمرون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 وإخلاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آَلِفِ الْعَوْلَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ وَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِرْبَطٌ بِاللَّهِ كُمْ عَظِيمٌ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 رسال قومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا الى انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ كلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا, ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفهمها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء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 بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارعتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا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 والمساكين وقولوا للناس, حسنا وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولّيتم إلا إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتُم ثم أقررتُم وأتُم تشهدون ثم أتُم هؤلاء قتلون أنفسكم وتخرجون فرقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم, تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان انكم اساء ور تفادوه وهو محرم عليكم اخراجهم اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا فزي في الحياة الدنيا.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 فَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْخُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتْهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ ما به أَنفُسَهُمْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أنزل اللَّهُ بغياً أي انما هو من فضله على من يشاء من عباده فبا الله بغضبا على غضبا وللكافرين عذاب مهين واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا و يُؤْمِنُ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ فساد البينات ثم تخذتم العجل من بعده وأم فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما بِهِ به إيمانكم إن والدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا كنتم صادقين ولن يتمنوا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركون يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 كِتَابَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَخْفَىٰ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا فان نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء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 ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآثرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أن أَمَلُ وَالدَّقَوْلَ مَثُوبَةٌ مِنْ عند الله خير لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ضُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أهدوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله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 اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قبل، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قولهم فالله يخكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظله من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها كان عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 وُرْسِلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ ولا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إن الهداه الله هو الهدا ولئن تبعت بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله موليه من ولا نصير الذين آتينا الكتاب يتلونه حق تلاوته مِن نبي ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 إذ بَتَلَ إِلَى رَحِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرْرِيَةٍ قَالَ لَا يَنَا لِوَحْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَّاسِ وَأَمْلَاهُ وَالتَّخِذُ مِن يا قا أم إبراهيم موصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أم طحرا بيت يل الضالفين والعاقفين وركع وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آملاً وارزق مِنَ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم قَالَ قال ومن كفر فومتعه قَلِيلًا ثُمَّ ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 مَتَمَّ مُسْلِمَةً لَكَ وَآلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَى عَلَيْنَا وَتُبْعَى عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يُضْلِلْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا إنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بنيه ويعقوب يا بني إن اللَّهُ يَصْطَفِي لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ سُدًى إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك فإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 وَلَوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَارُونَ ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأ شَهَادَةَ عَيْنِهِ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا سيقول السفهاء من الناس ما وَاللَّهُ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ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 قبلت الرضا فوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوَلُوا مُجُوهَكُم شَطَرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عن ما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءوا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 ولكل وجهة هو موليها فاستبكوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت جهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله ما ومن الله حيث خرجت فوالى وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فوالواجهاكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجه إلا الذين لألا يكون للناس عليهم حجه إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني تخشون وخشوني وليتم من عليكم ولعلكم تهتدون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 نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لَّيُطْوِهِ فَبِهِ مَن وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شاكر عليم. فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح, وتصريف الرياح والسحاب المسغر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلم التبروى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبروى منهم كما تبروأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس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 ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله حقا على المتقين فمن بدله ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه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 أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم Show <laughs> me الشهر فليصُم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمِل العِدَّة ولتكبِّر الله على ما قدَّم ولعلكم تشكُّرون. إذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعى وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة إذا دعام. تجبوني واليؤمنون لعلهم يرتدون ليلة الصيام وفروا من سائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِخُونَ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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدت من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء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 اَمَّا نَعْقَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَبُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَقَدْتَ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان من من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسف فإذا ألنتم فمن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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الساد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخضتم من فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كَمَا هداكم وَإِن كُنْتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ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 يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله أعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فِيهِ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسدتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الوسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريبا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمث وهو كافر فأولاد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 فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو ساء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنسوا المساركات حتى يؤمنون ولأمة مؤمنة خير من ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط كله أبا فاعتزل النساء سَيُؤْمِنُوا وَلا تُقْرِضُوهُنَّ حَتَّى يَطَهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وبشر الْمُؤْمِنِينَ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 ين يؤلون من مساهم تربص أربعة أشهر فإن فاف إن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه فقرن ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يمنن بالله واليوم الآخر لاَ كُنْ لِرَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِلْعُرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ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 فَإِن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واذا طلقتم النساء فبلغن اجاهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاع مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان أردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف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 ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسه فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن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 فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فنصف مَا فرضتم إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ يُعْقَدُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ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 فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوافدون منكم ويتركون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع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 أحياهم. إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلون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 فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَم مَا صَلَتُوا لُوتٌ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف فغرفةً بيده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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 فَمَن يَقْفَر بِالطَّاغوَتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال دعا ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمان فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم رياءا الناس ولا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صددا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله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 أيود أَحَدُكُمْ أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخذيف منه تنفقون ولست باخذيه الا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد السيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحساء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم لا يسألون الناس الحافر وما تفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يفقون الذين صلوا على نيتهم فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون <تصفيق> الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 وَأَنْتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ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 أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلَانَا وانصرنا عَلَى القوم الكافرين